قال قاضي النداء أبو النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العلامة جمال المتصدرين من دج القبّاء تذكرته أبي عمّ فسيباوي فسيباوي ورف الرّاء. يعني تذكرتهم يعني الذي ذكرنا بهم. ابن محمد عبد الله بن يوسف ابن عبد الله بن عشان الأنصاري فسح الله في قبر. أو فسح فسح الله في قبر. الحمد لله on, että الحمد لله رافع että arhannu ideoita on, että arhannu ideoita on, että arhannu ideoita on, että arhannu ideoita on, että arhannu وشهد on, että arhannu ideoita on, että arhannu ideoita on, että arhannu عليه on, että غير ideoita on, että arhannu طبعاً يعني ايه اول حاجة طبعاً ايه الحمد لله رافع الدرجات وفي النحو الرافع انخفض الجلال في النحو الخوف فالدح البركات وفي النحو الفتح نحو الفتح لما انتصر بشكر أبطالي في النحو الرافع دي سنواء علماء براكة الاستهداء ماشي؟ لو يبدأ الليه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 الايات الباهره على الحجج ان نزل عليه ان نزل عليه القران عربيا غير دين دي مساله رغم بان اهميه خلال المقدمه الايه ان ربنا عز وجل انزل القران وهذا غير كذلك من فوائد قطر الندى شرح يعني بتاع قطر هو ودي من أكبر مازال يعني فعه مش معين مش بس بس بس المازال الكبيرة ببنه يشافه مش فغيره من النحاء اللي معظم كتب يعني القطر لده مش المؤن النبيب ربطهم بالقرآن ربط يعني الفزيعة ويزا بقى المؤن النبيب المؤن النبيب ده بالقرآن ربط بالقرآن ربط رهيب رهيب يعني شفتش ما شفتش تضيء من نحوه على القرآن زي المؤن النبيب بسهر بس مستهل يعني عايز واحد يتخلص الألفية و يعني خلص ديه. Ainakin olen saanut tietää, että minä olen saanut tietää, että minä olen saanut tietää, että minä olen saanut tietää, rafagaan lihjaa, niin kasvattaa niin kuviin, muutamia lihavaisia, muutamia lihavaisia. Tämä on se, mitä tulee. Täytyy olla matkalla, täytyy olla antautunut siihen, لو انت عايز النحو في هو كده كان زي كده من وكان رايه اللي هو لو واحد فهمه كويس ده راي المستشفيص سنه راي كده راي هو ممكن يكفي لو هو مش هيتخصص في النحو في الحقيقه صدق من المستشفيص سنه ان هو يكفيش لازم مع الندى من المتونه بصراحه الانفيه قريتها مع خاطر الندى مش حلوه كثير من زود الاختلافات العربيه Lakin näkökulma Quranin, ei ole kovin. Eli muodostin, en ole opittu järjestyneitä. 2000-luvun jälkeen, on mahdollista keskittyä, on mahdollista keskittyä. Mutta Quranissa, en ole opittu On mahdollista keskittyä. Mutta Quranissa, en ole opittu järjestyneitä. On mahdollista On On On من ناحية الرتبة فما؟ ف الله المسؤول أن ينفع به كما نفع بأن ينفع بها كما نفع بأصله وأنه ذا لنا طرق ما تفطر بالله عليه ترقد عليه طيب الله عز وجل أن يبارك له في هذا العلم دي مسألة مهمة مش المهم من اللي بتتألف ولا المهم اللي أنت بس اهم حاجة ان ربنا عاوز يرضى في الثواب تكون مخص وتنفع بهذا النور يبارك العظمه في هذا العلم ينفع ليه الناس الكتير قبل ما اتكلم على يعني خاطر الماده عايز بس اديكوا هو مش الزرق عشان بعض الناس بتتوه جوه لان بيبقى حاطط مايند ماب بالشيخ علي في نا بس هي كان حرج صبور عشان كده يعني فاهمين Kauan etäisyyden mittaaminen. Kauan etäisyyden mittaaminen. Kauan etäisyyden mittaaminen. Kauan etäisyyden mittaaminen. Kauan etäisyyden mittaaminen. Kauan etäisyyden mittaaminen. مش هتقول ايه؟ هنا اوزان ماشي اللي هو ايه؟ اسم وفعل وحرف وبعدين نخلي من الكلمة اللي هو اسم وعليه فعل وحرف راح داخل جنب الاسم ماشي؟ راح قال ايه؟ الاسم ده معين نوعه نوعه ايه؟ معرفه ماشي؟ المعرفه يفصل فيه والمعرب ده يشمل الاسم والفعل فخليها على شويه راح نمسك المبني ماشي وبعدين انقل اقسام الاسم المبني اقسام الاسماء المبنيه فقال لك مبني على الكسر زي هؤلاء هؤلاء فعلى طول بايه بالتكسير تقولش هؤلاء مثلا ما تنفعش قال انت هؤلاء ومهما تحط هؤلاء في اي حد و إيه ووو عن الفتح يعني يلزم الفتح زي إيه أحد عشر وأخواتها نشيل أحد عشر وإيه لزوم الضم زي قبل وبعده وبعض حذفه فبعض حذفه طالبين نشيل أنا أخذها إن شاء الله لزوم السكون وده الأصل في الإيه في المبنى في الأسماء المبنية زي ما هو كان مثلاً وده الأصل في الإيه في لزوم السكون وقعنا كده راح تدخل في الايه؟ في الفعل طبعا الكلام ده يعني هنبدو التفصيل بس أنا عحضرتها عمدلكم لتعادة انت عادتك ايهو؟ طب ماشي؟ ماشي؟ بس الحاجات دي انت عرحلنا هي عميزة ايه؟ اه ماشي هم كده طوالي امم بعد كده راح بقى <تصفيق> اسم؟ اسم؟ اسم سالس. اسم سالس صحيح؟ نعم. نعم. اسم؟ نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. الفعل <تصفيق> <تصفيق> ماشي؟ الثلاث طبعاً اسم الثلاث طبعا ماضي ومضارع وايه؟ وامر. ماشي؟ وبعدين بقى قال علامات الفعل الماضي يعني ازاي اعرف الفعل الماضي؟ راح هيل هيل ازاي اعرف الفعل الماضي؟ وبعدين راح دخل قال احكام الفعل الماضي. ماشي؟ فانا في احكام الفعل الماضي راح مقسمه لايه؟ لانواع الماضي ماضي مادنى المارا ما مادنى طنب ماشي؟ طيب قالك الأصل فيه لو أبنى على خدح وأحياناً بيبنى على الضم إزاي اللي يكون متصل بواغ الجماعة؟ دوال الجماعة وأحياناً بيبنى على إيه؟ السؤول لما إيه؟ لما يتصل في الرفع المتحرك أو من النجم وهي الرفع المتحرك زي القوم تول فانو ماضي مالا إيه؟ سكينت مني صح؟ طيب وبعدين بعدين دخل على ايه الفعل الامر عشان هو يبقى المره يعني بعد ما خلص الاسماء المبنية راح داخل على الفعل الماضي اللي هو أبني. والفعل الأمر اللي هو ايه نسيت احكام الفعل الامر بعدين بقى الأصل في الايه برضو قال ازاي اعرف الفعل الامر يعني علامات يعني دي ودي ازاي اعرفه وبعدين قال احكام الفعل, الفعل الامر اللي هو إيه؟ مرمي على الإيه؟ هو برضو مرد فيش فعل إيه؟ أمر مرد خاص ماشي؟ فلأسنا مرمي على إيه؟ على السكم وأحياناً بيبنى على إيه؟ حسب عرف العلة وأحياناً بيبنى على إيه؟ على حسب العلة حسب عرف العلة زي أغزو ماشي؟ فما... فحرف العلة اللي هو هو الشاي والنون اللي هو إيه؟ قومون Yasalaquum fashinni. Maaji. Tyy. Voi. Voi. Voi. Voi. Voi. Voi. Voi. Voi. Voi. Voi. Voi. Voi. Voi. On Voi. Voi. Voi. Voi. Voi. Voi. Voi. Voi. Voi. Voi. Voi. Voi. Voi. Voi. Voi. Voi. Voi. وباعتبار ايه؟ حلو، فباعتبار اقول مساعدة لما مفتوح مساعدة لما مضمون زي ايه؟ اكرمة يكرم صح؟ نعبا نلعب نفرق دونهم ازاي؟ سهل ان شاء الله سياحي اجيلها اظن انتم وضع كتير من بعض ماشي؟ وبعدين مش كله بغاش العمين <تصفيق> وبعد كده ايه؟ تبقى اعتبار اخر اعتبار اخر دي بقى اللي انتوا عارفينها اللي هي ايه يا اما معرب معرب ايه مبني المبني ده نوعين يا اما انتصر نسوى ضربنا على السكون يا اما انتصر بالتوكيد ضربنا على ايه على الفتح طيب وبعد كده داخل على الحرف نعرفه ازاي وبعدين ايه الحاجات اللي مختلف فيها هي حرف او لا اتكلم عنها وقال لك حكم الحروف طبعاً ان هي ايه كلها مبنيه وبعد كذا بقى معرف قولي ده بيعرف الايه كلمه كل ده الكلام بعد كذا بيعرف الكلام وقال صور تاليف الكلام يعني الكلام ممكن يالف من كلمتين ممكن يالف من ثلاثه لك الصور دي كلها ستة يعني صور سته وبعدين دخل بقى في الاعراب ماشي وقال لك الاعراب يا اما رفع يا نصب هي إما ضر وجزم الرافع والنصب للأسماق والأفعال والجر للأسماق والجزم للأفعال حيث تكون معفل طبعا هو يفصل عن الأجرومية يعني يلاديك عن كتير إيه إسانا تكون عاملين عاملين زي الأجرومية بس إيه ما تقصد التفصيل هيدل أحباد تانية كتير زيادة وبعدين قال العلامات دي منها أصلية اللي هي إيه الضمة والفتحة والقصر ومنها فرعية وكي بقى أتكلم على الفرعية فيها عالية عشر صفحات يمسك اللي هي بقى ايه زي الأسمان الخنسة وزي كذا وكذا اللي هي يعني ايه غير الضم والفتح والايه والكسر. يعني غير مرفوع بالضمة ونصوب بالفتحة ومهور بالقسر. سعد يرفع يوفع بحاجة تانية. سعد فهمين؟ يتكلم عليه كيف فعلكم كده بعد صفحة سبعين. ماشي عشان بس المخو تبقى ايه؟ عشان هنلاقينا عدا نفصل جوه فالمخو مدهش يعني. ماشي ماشي ماشي يا خبير نحتاج أنا همحتابة همحتابة بس دابا ما متمزقش ستتأكد بس, بس, بس هو المزا ما حدس ما علشت شكا عن إن شاء الله هم... أريد أن أحتاج بلدأ نفع أيه؟ إيه؟ بقى إيه؟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 كاللائمة كلمة هو قائل وفي الإستلاح يعني الإستلاح النحاة تطلق على القول المفرد يعني معاك الكلمة القول إيه مفرد، نورد القول هو ربط الدال على معنى كرجل وفرص يبقى القول حكثين يعني أول حكث الامر للحجل أيها دال على معنى فممكن الربط يبقاش دال على معنى ليش؟ كلمة لفظ في اللغة يعني زي أي ثلاث حروف أي ربع حروف أي حرفين تلوين دال زي مثلاً دال زي حايل معنى؟ معنا دال على معنى؟ لا ولكن أي لفظ ماشي؟ ففالقر اللفظ ودل على إيه؟ معنى. والضرب اللفظ الصوت المشترك على بعض الحروف سواء دل على معنى كزي أم لم يدل كدال. لا هي مفهوم زائد عكس دال يعني زي دال. أي كلمة يبدوش على معنى ممكن تدخل في اللوز ولكن ما تدخلش في, في القول وقد تبين أن كل قول من اللفظ ولا يعنعكس من كلام ده حتة منطق أو حتة دي منطق بعد كده يعني مش يدخل في منطق تاني يبقى كل قول لفظ دي مفهومة فاللفظ عبارة عن قول يدل على معنى فاللوز أشبه ولا يعنعكس مشكلة لفظة قول والمرض المفرد ما لا يدل جزئه على جزء معنى وذلك نحن زيد فإن أجزاءه وهي الزاي والياء والدالو إذا أفردت لا تدل على شيء مما يدل هو عليه لخداف قولة أولام زيد فإن كلا من جزئيه وهم أولام زيد دالوا على جزء معناه فهذا يسمى المركبة المفاق يعني إنها المحا... عنده إيه؟ آه المكروفون برضو عنده في دلوقتي حاجة اسمها مفاق طبعا في مفرد وفي مثنى وجمع ده ما بنتكلمش على دول خالص نتكلم على المفرد اللي هو إيه صالون لايك ماشي فقال لك الفرق ازاي بين المفرد والمركب فقال لك المفرد اللي هو إيه لا يتجوز جزء على جزء معناه يعني ايه يعني مفرد زي زي زين دي ده على ذات في المعنى لا ولياء مدارس علمت معنا اما بقى المركب زي إيه؟ غلام زيد فغلام وغلام دي لوحدها دلت على ايه على كلمة غلام زيد احنا عرفنا ان هو غلام لحد بس عارفين مين صح وزيد دي لوحدها دلت على ايه جزء دي دورك فده جزء من المركب ده فزيد دي دلت على ايه على غلام زيد من ناحية المعنى صح؟ فذي بسهولين ورقة أما مفرط إزاي ما تدلش في المعنى على زيد ولا تدل على زيد ولا تدلت بالغارة فهو ما هذا كلامه طيب بيقول إيه فإن قلت ممكن بنا ناس بقى إيه جواب تقوها تطعى المشايخة وعلى جناك بتاعهم سعي فيهم مش همين فإن قلت فلما اشترت في الكلمة الواضع كما اشترت من قال الكلمة لفظ وضعني معنى المفرط زي, زي ايه زي الاجروميه مش احنا الاجروميه قلنا ايه لفظ مجعل معنا مفرد ولا قلنا ايه المركب المفيد الوقت بيتنمل ولا الكلام <تضحي> ده الكلام ماشي ماشي يعني <تضحي> يعني كتير بيحط لفظ ويقدره يعني ايه قلت إنما احتاجوا إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنساً للكلمة واللفظ ينقصرهم إلى موضوع مهم فاحتاج إلى الاحتراز عن المهمة لبريكل الوضع ولما أخذت القول جنسا للكلمة وأخذتهم بالموضوع فغناني ذلك عن اشتراط الوضع فإن كنت طيب مش خناك دي الأول وبيل بقى إيه؟ فأنتكمل فإن كنت فلما عدلت عن اللفظ لما عدلت عن اللفظ إلى القول Kulttuuri on ollut lajin suuntaa, että on ollut lajin suuntaa, että on ollut lajin suuntaa, että on ollut lajin suuntaa, että on ollut lajin on أنا قلت إيه؟ هو المشامي يعني قال إيه؟ قال الكلمة قول مه؟ مفرد وأعرف القول ده بكلمة إيه؟ لطل مدعني معا؟ ماشي؟ يبقى هو كده إيه؟ أدق طب إيه أدق؟ عشان في المنطق في التعريفات يعني وفي هدود بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن إنت تتعرف بالإيه؟ بالجنس القريب أولا من إنت تتعرف بالجنس إيه؟ البعيد، فلما أقول مثلاً أحمد، أقول ذكر عند عند إحتمال للتعريف، إيه ما أقول ذكر موصف، إيه ما أقول إنسان موصف، أني الأرق، الجنس القريب يقال إيه، الذكر، فهموا معنا؟ لكن أنا ممكن أنا ممكن في تعريف أقول إنسان يعني موصف الذكر. وبعد ذلك كامل إيه؟ وقالت بالأقرب والجنس فوضع بيقول كلمة هو هذا اللي بيقول نرى كلم ذلك اللي مش فيها بيقول فإن قلت فلما اشترت في الكلمة الوضعية كما اشترت من قال الكلمة لفظ موضع على معامل قلت إنما احتاجوا إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنسا بالكلم ماشي؟ أما هو خد إيه؟ خد المقابل فاللفظ ينقسم إلى موضوع ومهماً فاحتاج مهماً يعني إيه؟ يعني نبي وضع المعنى ماشي موضوع يعني وضع المعنى فمهمت زي دايس أما موضوع زي زين فحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمت بذكر الوضع هو حتى هذا ممكن تبقى مهمت زي دايس فالطوار اللي هو يقول هي وضع المعنى ولما أخذت القول جنساً بالكلمة لو أخذت بالموضوع أنا أخذت بقى القول إيه؟ جنس الكلمة والقول ده خاص بالإيه؟ بالذنب وضع المعنى موضوع يعني وضع المعنى ماشي؟ فاحنا بنتكلم عن الوضع مفهوم كده؟ نعم؟ ما يعني ماشي. يعني بصوا يا أنا أقول هقول الحيوانات ماشي؟ ب يسموه ايه في المنطق لا يسموه حاجة اعلى من الانسان يعني الانسان هو ايه ايه يعني ماشي يعني الإنسان ده ايه كائن ماشي الحيوان يعني ده الانسان بنقدر حاله نوع ماشي والذكر بالنسبه للانسان ايه نوع ماشي طيب الكلام بقى هنا بيقول <تصفيق> في ايه اثنين في ثاني انا اثنين اثنين وخص جنس من الايه ثاني اثنين طيب داغين وخص جنس ناطق. هما في التعريف بيبقى أول حالة بتبقى جنسة وتاني حالة في المنطق يعني نسموها فصل ماشي؟ فما يجاوين بالإنسان معلشنا <تصفيق> ما تبطر قد لها إنسان حيوان ناطق ما اسأل على <تصفيق> عارف <عادة في> المناطقة <تصفيق> ربما ماشي؟ فكلمة حيوان دي إيه؟ جنس الإنساني فهما في التعريف دايما الأولان يقول لك عرف الحاجة الجنسان ماشي؟ بس الجنس ده ممكن يبقى قريب وممكن يبقى إيه؟ معين ده فالأفضل ان انت تعرف بالجنس الإيه؟ القريب وده يسموه فصل يعني حاجة بتعبر عن إيه؟ عن الجنس ده بتشرح بيه التعريف اللي هو الإيه الإنساني بالأقصد الكلب ما عن الأنتعاض عنه؟ ما تلبس هو عباره الإنسان ليه يقول الإنسان مخلوق له حياة. وهو ناطق. كده عشان محمد بيقولك لو إنه هو عرف إنسان بدينس البعيد الإنسان مخلوق. له حياة. وهو ناطق بس. هو ناطق ماشي؟ كده بدينس البعيد. كده جنس بعيد عشان المخلوق أعلم الحياة. <تصفيق> هو راح شارح الحيوان دي الحيوان دي راح شارحها بجلس وبفصل مفهول معنى <تصفيق> <تصفيق> لا بحاجة فهو نفس الكلام عمل وهو راح إليك قول مفرد فالقول ده هو الجلس بتاعي بتاعي الكالب المفرد دي الفصل بتاعي ماشي التانيين عملوا اللفظ البعيد قال لك لفظ مفترض وضع على معاه؟ آه يعني الله وضعه معنا وهو مفترض في معاه لا فيش كده. قولي لي ترجع للنص. قولي لي آه هي معنا قرر هو القول هي نص وبناء. مم فهم. ما نطق. هاي ما نطق بس هي يعني المناطق يعني استفادوا منهم جامد في التعريفات يعني, يعني عشان بيمركزين اللي التعريف ايه جامع مانع ويهي بتفيت في, في العلمة فمعن؟ عشان هو تريم المساعة عشان مضحنا دي مطاطمة على الحياة الناطق؟ الشروط دي دي؟ لا لا, لا مناطق بس ايه العلماء يعني يعني العلماء اللي يكلمون في كان معظمهم أو يعني يعني يأخذ الحكمة من أي مكان. فاا التعريفات غالباً تلاقي يصوبهم المحارو والناس كتيرة بـ بيقولوا طريق المنطق عشان يعبروا تعليقًا علمانيًا. فهمان؟ طيب بيقول إيه؟ الحين تدري بحال المنطق يعني مش هي كذا المنطق في كذا؟ مش يعني مثلاً مش. مظاهر إيه اللي يعني العلامة في إنشان كان عام بتتعرض تعلم مثلا باللغة جاية الناس بتتعرض و بتتكلم فاللوم انتم مش همين حاجة تعلمة دي كنت يعني اتعرض تعلم يعني عام ثم قال لي اكتفل المخدمة يعرفوا اللي اي حاجة و بعد كده هو باخذ و بعمل و عارف و بعمل ايه محنس قال ايه فقر يتكلم يعني مرضو لازم برضو الزكاء ده لازم تعلمه بطر يعني ما يعني بنا طيب بيه وهي اسمه المفاعل المحرف ده ايه؟ ده المدن بيقول لما ذكرت حفظ الكلمة تعريف الكلمة يعني الحفظ اللي هو التعريف الجامعي اللي نعني ده الحفظ بيّنت أنها جنس تحته ثلاثة أنواع الاسم والفعل والحرف والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراء مسألة الاستقراء دي مسألة مهمة في أدنة يعني هنحتاجها في الشرع ونحتاجها في النحوة ونحتاجها كل حاجة لما اصطقأوا كلام العرب كله طبعا بما فيه إيه يعني استقرا قران طبعا وكلام العرب كله الاول الكلام يعني ما كلمه يا اسم فعل حرف إزاي. قالوا اللي إيه؟ إما الكلمة دي بتدل على معنى اللي هي لا تدل على معنى في نفسها او بتدل على معنى في نفسها فاللي لا يدل على معنى في نفسه لكن بغيره اللي سموه حرف واللي بيدل على معنى في نفسه إما مرتبط بالزمن واما مش مرتبط بايه بالزمن فاللي بالزمن سموه الفعل. وإذا مش متطلب بالزمان سموه ذي. بس بداية بي. علم كلها كده أنتوا مش متخيين. صعوبة إن تت ألف علم قصة. وتاوت يستخرف وتقسم قسم بتسمات ومو كان القسمة تطلع غلط وعلى جنب ضبط القسمة. فهمي؟ طيب. فإن على ناء ها هذا الفن تتبع كلام العرب. فنمجي له إلى ثلاثة أنواع. ولو كان ثم نوع رابع عاصر على شيء منهم. ساما هنا معنا هوندا طبعا هو في شذور الذهب هيقول بقى ايه هيقول اللي بعض العلماء قالوا انه رائع وكانوا المغاضوا ويرد عليهم تمام ماشي فامل طيب الاستاذ الشيخ اسمه صحيح بلال طيب معنا ساما ما دخل لا هو بيطول يعني هو المقدمه كده مع اللي تحت يعني إن شاء الله أنا <تحكي> هاو مين بجهده بس عشان ايه احسش انا بجهدت بجهدت واحد اثنين تلاته طيب اربعة ماشي طيب ان انا ارضه بحضرين فا هستأذبكم اصلي ساعة اختقرت اللي هو امبالشاريك دي فعشان كده اخدت هخلص يعني ربع ساعة هنقول الشيخ لصها بجهدش مش عوض يقول ايه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 يبقى الاسم والفعل والحرف دوله قسيم يعني الفعل والحرف قسيميه الاسم الأنثى قسيم الذكر دي حاجة في المنطبول لتأثير من فائدة ما ذكرته فذكرت للاسم ثلاثة علامات وذكر ثلاثة علامات غير عامة كثيرة بس هو ذكر عامة ثلاثة علامات علامة من أوله وهي الاسم الألف والله كالفرس والغنان من الخلي وهي التنوين وهو من زائدة ساكنة طلحة الآخر لفضا لخطا لغير توكيد يعني بيشرح التلميذ ده بيقول التلميذ ده راع عن من زائدة ساكنة يعني على سكون ولكن تلحق الآخر لفضا يعني تنطها لخطا يعني بتكتبهاش بتكتب شنو صح لغير توكيد يعني مش هدف فيها التوكيد عشان في ساعات تأيب تنطها من هدف فيها التوكيد دي مش تلميذ نحو ايه زي ب طبعا انت لما تيجي تنوي هتقول زيدون ورجل تبتدي تنوين هتقول رجل ده نوع اسم نوع تنويج التمكين وصهل وحين اذن ومسلمه ماشي اللي هو كده في في الاربع امثله ديت بالراقم انواع الايه انواع التنوين كلها انا بسرعه كده أنواع التنوين يا اما ايه يا نوع اسمه؟ تنوين التنكين وهو ده النوع الغيب اللي هو المشهول اللي هو معظم, معظم التنكير فيه اللي هو كل حاجة إلا الثلاث حاجات التانية ماشي؟ الصاهم ده يسموه تنوين ايه؟ التنكير يعني كلمة صاهم دي ممكن تتقال صا وممكن تتقال ايه؟ صاهم تتقال صاهم انت لما انت اصدق اسفت خالص ماشي؟ يعني عمود وكذي التنكير يعني إيش كتخصص تكلمش أما صح يعني ما تتكلمش في الإيه في الموضوع ده سيناويه برضو لو قلت بالتنكير يعني إحنا يبقى لما تصدر ايه اي عالم نح ما ت أنا لو أنت أصدر شكل التنكير هي بس سيناويه اللي هو اللي المعروف اللي هو العالم اللي هو العالم المعروف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 ففي اللغة راح من مدير البلغة العرب يعني ويحبوا الهداس طالما هاي الموضوع يوضح راح ايه؟ راح منون ايه عظلي بالمشيز اللي غضب يعني ايه دي موجودة حين ايه بلغة الهي وقوموا تنظروا فالتنويض ده راح شغلك ايه بلغة الروح الحربون ماشي وفيه تنوين عوض عن ايه؟ عن ايه؟ زي كل قائن مثلا لو انت عايز تقول كل كل Mutta tämä kollektiivinen tulos on yhdenmukainen. Hei, he كل kollektiivinen. Kuten minun näinä, muodostimme määritelmä. Onko se? Onko se? جواهر فهي أصلاً جواهر بس لما كانت ثقيله في الرفع والضم فالعرب ايه اكتافه يعني شايلها احط الايه عشان لو عملتها لا تقول جواهر يو جواهر ي فكان دي أسهل كلفس فحطوا التنوين تنوين عن الحرف اللي هو ايه في الايه في ال ماشي فوالا امثله بقى مثال على الايه ده تنوين عوض التنوين اللي هي مثلا المسلمات دها تنوين اللي هو تنوين المقابل اللي هو تنوين جمع المضارق السالم يقابل النون اللي في إيه إن في جمع المضارق السالب مسلمون فراح يعني بيقابلها بالتنوين ماشي طيب ده إيه؟ هو هذا المثل دي أسماء كلام بدل فهذا و... فهذه وما أشبهها الأسماء بدليل وجود التنوين في أخر فما في تنوين يبقى إيه يبقى إيه يبقى فعل الحرف ما بيلوش تنوين كان نقوله ليه؟ عشان لك معالمة الاسم إيه؟ تاني. طيب وعلامة معنوية يبغى نذكر علامتين حسيتين السيتين، واحدة في أول الكلمة كلمة والتاني والتانية في إيه؟ في آخر الكلمة. وعلامة معنوية وهي الحديث عنه. نوبه بيسميها بعض علماء إثنين. ماشي؟ كقامة زيد، فزيد إز؟ لأنك حدثت عنه بالقيم. يبقى الاسم اللي أنت بتحدث عنه، بتجد ليه حال. فأقول مثلاً لاعب فلان يبقى أثنتي اللعب إلى فلان يبقى فلان ده اسم ماشي وهكذا كذا وهذه علامة أنفع العلامات المذكورة للاسم يعني بيقول العلامة دي ما تانخلي يعني في كل حالة تعيها في حسناء بعيش أثنتي ماشي وبها وبها استوديل على اسمية التاء في ضربت على ترى أنها لا تقبل أن يعني التاء بتاعه التاء ما تخرجش مش هتبقى طالما ولا يلحقها ايه تنوين مش هتبقى صح ولا, ولا غيرها من التي تدخل الاسم سوى الحديث عنها فقط فالحديث عن عنها دي دي في كل اسم مفيش اسم الا وينفع اسم دهين ففران فعشان كده قال ايه؟ فكده عشان هو ما اتذكرش كل العلامات هو ما اتذكرش كل العلامات هو يعني ادات العلامات اللي انت لو جربتها في اي حاجه تعرف تجيء الاسم فاهم قصدي فانت اكيد اي اسم رجل مثلا ينفع تحط له ادات تنوين دول خلاص يبقى ده اسم ينفع تقول رجلون ينفع يبقى ده اسم لكن هات فعل مثلا لعب ينفع تحط له ادات تنوين طب <تصفيق> طب موجود ايه الاول نداء مخاطب ماشي هو في الآخر عايزك تعرف اسم الفعل مش لازم تسردها كل الحاجات هو في الآخر عايزك تعرف تفرق فهمت يا محمد فطالما هو أنت كده تعرف افرقهم يعني يعني انت مش لازم تجمع اعملهم لا انت ما حاجه تعرف تفرق هو ده هدفه في المتن يعني دي تفرق من اسم فعل ولا ايه تمام طب لعب كده طب واحد من اللاعب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 اقول يعني هو واشع قيا يعني ده ممكن هو